bürde Hırka Kasidesi Ve celle miqdaru ma min rutebin ve azza idraku ma ulita min li'ami Bushra lana ma'şara'l İslam inna lana minel inayeti ruknan gayra munhedime Lemma da'a Allahu da'ina li da'atihi bi ikrami'r rusul kunna akramel umam bölüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cihatı hakkında راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأ أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم ود الفرار فكادوا يغبطون به أشلاء شالت مع العقبان والرخم تمض الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قرم يجر بحر خميس فوق سابحة ترمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مفكولة ابدا منهم بخير اب وخير باعل فلم يتيم ولم تئم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا راوا منهم في كل مصدمي وسل حنينا وسل بدرا وسل احد فصول حذف لهم ادهى من الوخم المسطر البيض حمر بعدما بردت من العدا كل مسود من اللمم والكاتبين بسمر الخض ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم بل يمتاز بالسيما من السلم تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في ظهر الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزم ضارت قلوب العدا من بأسهم فرقا، فما تفرق بين البهم والبهم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسط في آجامها تجمي، ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصمي، أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمي.